بسم الله الرحمن الرحيم الحديث خطير والقضية مهمة أبناؤنا يموتون على غير صلاة. الصلاة بل حتى الشيب تهاولوا في أدائها تشتكي سألونا نصلي عليه أم لا نصلي قلت ولماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل تشتكي. لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة انتعدادها ثمانمائة طالب عشرون طالبا فقط تشتكي وسبعمائة وثمانين بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق الصلاة أنا في البيت لا أصلي أيضا وأهلي كذلك لا يصلي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال وأمتنا ضيعت الصلوات سؤال يا جبريل تضيع أمة الصلاة قامت صلوات من أدىه حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة فمن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه أقم الصلاة كما يريد الله لتبلغ الرضوان دون رضاه اتبع رسول الله فنسو ورتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلاة أليس الصلاة هي التي تنهانا عن الخواص والمنكرات الصلاة كنوم كيف تستطيع أن تسير في الظلما كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مأس الشباب في كل مكان وعلاجه دخل بيوت الرحمن الضبط في صفوف المصلين وعي. حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلاة للجنة واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بالدمع يا الله يا الله, يا الله. الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات أخي متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله والمحافظة على الصلوات والمسارعة إلى المساجد والمحافظة على تكبيرات الإحرام يا رب, رب يا رباهما لي غير عفوك ملجأ ففر لعبد جاب يا رباه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 ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات حالنا مع الصلوات يبكي العين ويذمي القلب ويقطع الجبين انقسم المسلمون مع صلاتهم إلى ثلاثة أقسام قسم لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لا بالليل ولا بالنهار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 صدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قسم لا يركع ولا يسجد وهم كثير وهم كثير امتلأت بهم البيوت وانتشروا في الطرقات تراهم في المجمعات وأوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الأمر لا يعنيهم قسم آخر هم أيضا كثير يقدمون ويؤخرون ينامون ويتكاسلون يلعبون ويلهون إن استيقظ من نومه صلى إن انتهى من لعبه صلى إن انتهى من أكله وشربه صلى تناسوا أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تناسوا أن الله قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تناسوا أن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لو أنك موظفا في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في السابعة صباحا فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد عشرين دقيقة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في الساعة السابعة لا في السابعة والنصف، ثم إذا تكرر منك التأخر ستعطى إنذارا شفهيا أو إنذارا خطيا فإذا تكرر منك التخلف والتأخر فلا مكان لك فلا مكان لك في تلك المؤسسة هذه مؤسسة وشركة من الشركات فكيف بالذين يتأخرون عن طاعة رب الأرض والسماوات مرات ومرات قال صلى الله عليه وسلم ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله فقسم لا يركع ولا يسجد وقسم يقدم ويؤخر ويتهاول ويتكاسل وهم كثير لا ينطلقون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة أو انطلقت الصلاة بعد ركعة أو ركعتين تناصر أن الله قال السابقون السابقون أولئك المقربون قسم ثالث وهم قلة قليلة وأنا أعني ما أقول قلة قليلة مقارنة إلى تعداد هذه الأمة أمة المليار أو ما يزيد تريد تشهد هذه القلة اشهدها في صلاة الفجر اشهد صلاة الفجر مع الجماعة حتى ترى عجب العجاب ترى أن آلاف مؤلفة بل ملايين تغط في سباة عميق وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب منادي الله ينطلق أذان الفجر في الرابعة والسابع دقائق أخرج إلى الشارع أخرج حتى تعرف مقدار المعساة فلا تكاد ترى سيارة تتحرك لا تكاد ترى إنسان يسير لا تكاد تسمع أصوات في البيوت ادخل المسجد ترى آباء وكبار في السن وقلة قليلة من الشباب الذين هداهم الله والبقية الباقية تغط في سبات عميق والبقية الباقية تغط في سبات عميق ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة ثم اخرج بعد صلاة الفجر بساعة وانظر إلى الناس قد ملأوا الطرقات والتقاطعات وانتشروا في مناكب الأرض يطلبون الدنيا ما كأن الله قبلها بساعة ناداهم مناديه الصلاة خير من النوم وواقع حال كثير من الناس يقول النوم خير من الصلاة أسألك بالله العظيم أين صليت الفجر اليوم في صفوف المصلين أم اتصفت بصفات المنافقين أليس أتقل الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء أليست هذه الأمة قد اتصفت بالنفاق في مشارق الأرض ومغاربها تريد تعرف مقدار المأساة اسمع بارك الله فيك زرت ثانوية من الثانويات منذ أيام مضت وبعد أخذ وعطاء تعداد المدرسة أكثر من ثماني طالب في ريعان الشباب أعمارهم تجاوزت الثامنة عشر والتاسع عشر والعشرين عاما رجال المفترض أنهم يغيروا الواقع أنهم يبدلوا الحال سألتهم بعد أخذ وعطاء أصدقوني أصدقوني في سؤالي هذا من منكم صلى الفجر في جماعة كم تظن من الثمانمئة مئة مئتان أم ثلاث أم أربعمئة والله الذي لا إله إلا هو لم يتجاوز العدد عشرين لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من أبناء المسلمين في مدرسة تعدادها ثمانمائة طالب عشرون طالبا فقط وسبعمائة وثمانين بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق كيف يتغير الواقع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 يا جبريل تضيع أمة الصلاة قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات أليست الصلاة هي التي تنهان عن الفواحش والمنكرات؟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 كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين مآسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين التقيت ثلاثة من الشباب على إحدى الطرق الشمالية في ساعة متأخرة من الليل توقف ركب الثلاثة ركب الثلاثة قلت أين تريدون قالوا نريد الدمام دار بيني وبينهم هذا الحديث قلت ماذا تريدون من هناك قالوا نبحث عن وظائف ولا عيب أن الإنسان يسعى في طلب رزقه لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لأوامر الله جل وعلاه نخرج لقضاء حوائجنا ولأكلنا وشربنا ومناد الله ينادينا حيا على الصلاح حيا على الفلاح فنتهاون في الاستجابة لن إله قلت ماذا تريدون من هناك قالوا نبحث عن وظائف قلت لا عيب فما هي شهاداتكم والمؤهلات التي تحملونها فقال الذي بجانبي أنا عندي شهادة تاني متوسط وأنت اللي وراء قال أنا أول متوسط وأنت الثالث قال أنا لم أكمل الخامسة ابتدائية قلت ما شاء الله المؤهلات لكن هي ليست المؤهلات هي ليست المؤهلات الأمر لله من قبل ومن بعد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نعرف أصحاب شهادات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 وهكذا هو حالنا نتأثر بارتفاع الأسعار يمنة ويسرة ولا نتأثر بأحوال المسلمين نخاف على ما يسد جوعنا ويملأ بطوننا ولا نخاف من تقرير مصيرنا إما إلى جنة أو إلى نار جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتكي ارتفاع الأسعار والأثمان قال الصالح والله ما أبالي والله ما أبالي لو أن حبة الشعير بدينار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 وهذه المؤهلات أصدقوني كيف أنتم مع صلواتكم فقال الذي بجانبي أقول لك أم أكذب عليك قلت إن كذبت أنت تكذب على نفسك لا يضرني كذبك ومن يكو كاذبا فعليه كذبه قال أنا ما أصلي أنا لا أصلي قلت كافر قال لا قلت بلا فالأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كم هم من الكفار من أبناء المسلمين الذين لا يركعون ولا يسجدون حدث ولا حرج قلت للثاني وأنت قال أنا خير منه قلت كيف قال أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة قلت أنت مثله وأنت يا ثالثهم قال أنا أفضل منهم قلت كيف قال أنا أصلي في اليوم صلاتين أنا أصلي في اليوم صلاتين قلت هذا دين جديد أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا هو الواقع هذا هو الواقع شئت أم أبيت طلابنا لا يصلون بل جاءني سؤال من الطلاب يقول السائل فيه ما حكم الذي يصلي بدون وضوء ما حكم الذي يصلي بدون وضوء قلت هذا كفر ومن نواقض الإسلام لأنه استهزاء بالدين هل يخفى عليه؟ أو على كثير من أمثاله أنه لا صلاة لمن لا طهر له هل يخطى عليه أن عمود الدين هو الصلاة حتى البنات هذا واقع الأولاد اسمع واقع البنات بارك الله فيك تقول إحدى قريباتي تعمل مدرسة في مدرسة من المدارس خرجت من غرفة المدرسات فإذا بطالبتين بجانب الغرفة يتبادل عن الحديث فإذا إحداهما تقول للأخرى لماذا لا تصلين معنا في المصلى لماذا لا تصلين معنا في المصلى قالت أنا حتى في البيت ما أصلي أنا حتى في البيت لا أصلي وأزيدك من الشعري بيتا أهلي كذلك لا يصلون. طالت أزيدك من الشعر بيتا أنا في البيت لا أصلي أيضا وأهلي كذلك لا يصطف ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألاما من الحرمان ولكنها سكرة بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني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 اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واعلموا أن من صفات المتقين أنهم على صلاتهم يحافظون كيف تستطيع أن تواجه تقلبات الحياة إلا إذا انضممت واستقمت في صفوف المصلين قال الله جل في علاه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من؟ إلا المصلين أي المصلين؟ الذين لا يصلون إلا من الجمعة إلى الجمعة؟ أو الذين يصلون صلاتين في اليوم؟ أو الذين يتقدمون ويتأخرون؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم أثمرت صلواتهم؟ أخلاقًا وخشية في حياتهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون من أين أتت الخشية؟ أتت من المحافظة على الصلوات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كيف أدوا الأمانات وحافظوا الحقوق؟ إلا لما حافظوا على الصلوات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين كيف حصنوا الفروج وغضوا الأبصار إلا لأنهم من الذين هم على صلاتهم دائمون فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة اسمع النتيجة بارك الله فيك أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون والله لن تتقرب إلى الله بطربه أعظم من المحافظة على الصلوات يقول أنس بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ادخل علينا رجل لا نعرفه، قال أين هو ابن عبد المطلب؟ قلنا ذلك الأبيض الأمهق أبيض مشرب بحمره، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تبسم كان وجهه كفلقة القمر. قلنا ذلك الأبيض الأمهق، فجاءه وقال يا ابن عبد المطلب.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 وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم قال أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن تأمرنا بخمس طلبات في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، الله أمرك أن تأمرنا بالصيام، قال اللهم نعم، قال الله أمرك أن بأداء قال اللهم نعم، الله أمرك أن بحج بيت الله الحرام، قال اللهم نعم، قال والذي بعث والذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال وأرسلك إلينا رسولا لأحافظن لا على الصلاة ولأصومن رمضان وأعطي الزكاة وأحج البيت ولا أزيد على ذلك فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة إن صدق فيما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان وأدى الزكاة وحج بيت الله الحرام دخل الجنة. تأمل بارك الله فيك. تأمل رعاك الله. الزكاة قد تسقط في حال من الأحوال إن لم يكن عندك مال، إن لم يكن عندك ما يستوجب الزكاة فلا ذكاة عليك. والصيام يسقط الأعذار ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيام آخر. الحج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 من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق فأعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم أنف أبي ذر خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياءا وبرهانا يوم القيامة ومن ضياعهن فلا يلومن إلا نفسه ومن ضياعهن فلا يلومنا إلا نفسه أطلت عليكم لكن الحديث خطير والقضية مهمة أبناؤنا يموتون على غير صلوات بل حتى الشيب تهاونوا في أدائها مات رجل في السبعين من عمره منذ فترة الماضية سألونا نصلي عليه أم لا نصلي قلت ولماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل مات أحد الشباب في مقتبل العمر فلما غسلوه وبدأوا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل فإذا بالأب في خارج المقتسل يدخن. قالوا من الميت ميتكم قال نعم قالوا ما خبر هذا قال الأب لم يكن من المصلين قلنا خذوه أنتم غسلوه وأنتم كفنوه وما ظلمهم الله ولكن أبوسهم كانوا يظلمون والعكس بالعكس مات أحد الاخيار في مقتبل العمر آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مسابق للصفوف الأولى ما تخلف عن الفجر يومًا يدعو ويعظ بالموعظة والذكرى الحسنة فلما مات يقول أحد مشايخنا أنا الذي غسلته وكفنته فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا بإعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك من قبل أن نضع المسك عليه قلت لصاحبي تشم قال فضل الله يؤتيه من يشاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا فلما كفناه وذهبنا به إلى المقبرة يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره تخيل المنظر الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت يقول والله الذي لا إله إلاه فلما أخذ من بين أيدينا حمل من بين أيدينا والله ما حملنا ثم وسد في التراب والله ما وسدنا ثم وجه إلى القبلة والله ما وجهنا كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك يقول الشيخ والله لولا لا أني أنا الذي غسلته وكفنته ما كنت أظن أنه قد مات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 وخير عملنا خواتيمه وخير أيامنا يومنا القضاء تم هذا العمل استباق صدى الاعتصام لن الاخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام حي أحد شارع أبي بكر الصديق هاتف وفاكس صفر فاصل جوال صفر خمسة, صفر, صفر, خمسة صفر صندوق البريد ستة سبعة سبعة الرمز البريدي ثلاثة واحد خمسة واحد صحبكم طلال آل خيران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة كما يريد الله لنتبلغ الرضوان دون رضاه. أقم الصلاة كما يريد الله لنتبلغ الرضوان دون, لن دون رضاه. اتبع رسول الله صلى صلاته. فالخير كل الخير في مسعاه أحضر فوادك واجتذبه فإنه قد ظل من سكن الفواد هواه أحضر فوادك واجتذبه فإنه قد ظل من سكن الفواد هواه فإذا نطقت الله أكبر فاذكر الجنات والنيران كي تخشاه واركع وعظم ربك الله الذي ملكون في إتقانه لولاه واركع وعظم ربك الله الذي ملكون في واسجد وعفر أنفك الغالي وقل بالدمع يا الله يا الله أواه كم أمسي وأصبح لاهيا في غفلة وسذاجة أواه أواه كم أمسى وأصبح لاهيا في غفلة وسذاجة أواه رباه ما لي غير عفوك ملجأ فاغفر لعبد تاب يا رباه وفي جميع التسجيلات الإسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله قد ما إن الله وما أن الله ما لا سلطان له على شؤون الحياة. العلمانية. هذه هي العلمانية القبيحة والوجه القبيح. الشريعة الإسلامية لا تتناسب مع الحضارة. يقولون إنني أطالب كل فتح أن تأخذ صديقها في يدها. تذهب إلى أبيها وتقول هذا صديق يقول تقول فرخة من فروخ العلمانية القوامة اليوم لا مبررة لها ففي شط لام بدل عوار وبان الزيف وانزاح الستار لكم وجه قبيح بل مقيت وحقد قد تجج فينا لكم لحن وشاز وكل بوك له قطعانه وإليه ساروا تظنون الحضارة نبذ شرائع وعند نسائنا يُقَلِّخِمارُ حجاب المرأة ليس من الإسلام إن الحجاب لا يصلح إلا في مجتمع قبلي جاهلي يقول. لا توجد آية قرآنية واحدة تنص على تحجب المرأة كمرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يقرؤون كتب الكفر والإلحاد ولا يعرفون للقرآن حدا ولا حرما حقيقة وهم فروخ العلم الذين تربوا على أكف الغرب حقيقة. وصنعوا على أعينهم ورضعوا ألبان الغرب والشرق والذين غسلت أدمغته في دهاليز الكفر وترعرعوا في كنف الإلحاد حقيقة. وعادوا إلى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 وإن غاب الحياء وقار هذه طريق تدفع الأمة إلى هوة الدمار اللهم خيب آمالهم وعطل أركانهم وشتد شملهم وقطع ألسنتهم يا أرحم الراحمين ففي <تصفيق> شطنا على عوين غدا سيحيق مكركم البوارو خفا في شرط لامئ لرعويتم غدا سيحيق مكركم البوارو تسجيلات صدى القراء بالدمام تقدم العلمانية الوجه القبيح للشيخ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 سؤال فهل علم تجوابه؟ ماذا تجيب إذا نطقت كلامه؟ مراقبة إن كان عمر لا يرانا، فرب عمر يرانه. مراقبة فوالله لولا الله لا شيء غيره. تحرك من هذا السرير جوانبه مراقبة الله أكبر, أكبر عظم الله فراقبوه الله أكبر عظم الآمر فعظمت الأوامر مراقبة كيف لا يعظمونه والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كيف لا يعظمونه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 تصحبكم مع محاضرة بعنوان الذي يراك حين تقوم للشيخ خالد الراشد كثير من الناس وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إنهم لذلك اليوم العظيم في يوم كوسه كوسه كوسه رباعيته وشجر رأسه وادم قدمي <تصفيق> انتقل كيف يفتح قوم <تصفيق> جذره نبي هر ابو وامي وفجوه هيئه <تصفيق> قال قد مات محمد صلوات ربي وسلام عليه قال ان كان محمدا قد مات فرب محمد حي لا يموت الله لا اله الا هو الحي القيوم Mitä أنا محمد بن, محمد بن عبد الله فلما سمعوا صوته ارتفعت العزائم. قائدهم حين حبيبهم بين أظهرهم يقاتلوا معهم فارتفعت عزاء من الرجال <تصفيق> وبدأت تعلو صيحات القتال وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هناك. يضرب رقاب الرجال أبو دجان يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبي فصنع عجب العجاء أم عمار لما رأت حبيبها في أرض المهركة يقول صلى الله عليه وسلم أسمعي بارك الله التفت تفت يمنه أم عمارة تدود عني هل تفت يسره أم عمارة تدود عندي. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعرك من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليني أم إمارة. يا أم عمارة قالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله قال أنتم رفقائي في الجنة اللهم أعطيكم سؤاله اللهم أعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وزدهم ولا تنقصهم وآذنهم ولا تؤذن عليهم يا حبر الجنة وإقترابها طيبة مبارد شرابها إن المتقين في جنات وعيون موت على ما كداك أبي وأمي يا رسول الله، كداك أبي وأمي يا رسول الله، كداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله مشاشر. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول أين محمد لا أي تنحية تردد القائد لا. لا. أو جبب أو اختبخ القصفوف أخذ رمحه ووجه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة <تصفيق> دروس إن اختلاط الضائم والنزاع وعدم السمع والطاعات والذنوب والمعاصي هي, هي, هي, هي أسباب لكن, لكن, لكن مهما بلغت قوته لا تهنوا ولا تحزن أنتم الأعلوم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة, الجنة. و أصبح ظهره ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنقر والله إني لأجد لا ريح الجنة ذو قال والله الذي لا إله إلاه إن الملائكة لا تغسله بين السماء والأرض والله يا جاء إن الله كلم أباك كفاه ليس بينه وبينه ترجمة. ابن الجمل. قال والله لا أطعن بعجت الجنة. الجنة. الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يا أقصى صبرا يا أقصى صبرا يا أقصى, أقصى لم ننسى. ميعاد العزة ميعاد العزة. نعاد العزه في مسرى صبرا يا اقصا صرا يا اقصا صرا يا اقصا لن ننسى نعاد العزه نعاد عزه يسر اخوانكم في مؤسسة ما لا نهايه للانتاج والتوزيع بالتعاون مع تسهيلات القراء أن يقدموا لكم هذه الماده والتي هي بعنوان لا تهنوا ولا تحزن, تحزن, ولا تحزن لفضيلة الشيخ Khalid ibn Muhammad al